بسم الله الرحمن الرحيم ودانيه عليهم ظلال صدق الله العظيم خطوف من خ د ا ئ ق ا ل إ ي م ا ن تقديم شحات العرابي بسم الله الرحمن الرحيم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة المؤمنون السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ ه ل ا ومرحبا بكم معنا في حدائق ا ل إ ي م ا ن ا ل ز ا ه ر ة نقتصف من كل بستان ز ه ر ة ومن كل قول ح ك م ة ومن كل ندع قطره ة قطرة من نبا ك في, الدنيا يرزقون يذهبون فإذا جاءهم أعرف كل منهم في البرزخ د ن يرزقون ي ي ا ذ ه و ويجيئون الموت ن فإذا جاءهم أ ع ف كل سبيله ل منهم ب في ا ر يخلو كل منهم بعمله و ي خ ض ي إ ل ى ما قدم هؤلاء في النور ينظرون و أ و ل ئ ك في الظلمات لا يبصرون هؤلاء إ ل ى الرحمه يغدون و أ و ل ئ ك إ ل ى النار يردون هؤلاء حلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا و أ و ل ئ ك غلوا بالسلاسل وسقوا ماء الحميم فكل له طريقه وكل له سبيله يقول جل وعلا ام نجعل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار جل و ع ل ى ينادي تباركت اسماؤه عباده يوم القيامه فيقول تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم انه نداء الحق يدعون الى طاعته والالتزام باوامره إ ن ه نداء رب العالمين يوم اللقاء العظيم يذكرنا بما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إ ن م ا يؤخرهم ليوم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 ا س ا ن ا وقصرنا وجودك اعظم سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول اللهم اجعلني من ا ل أ ق ل ي ن فقال عمر يا عبد الله وما الاقلون فقال الرجل س م ا ت الله يقول وما آ م ن معه إ ل ا قليل وقليل من عبادي الشكور فقال عمر كل أ ح د أ ف ق ه منك يا عمر جبدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته اجاه إ خ و ه الايمان الذي م د ر س ة ا ل إ خ ل ا ق لا يلتحق بها إ ل ا المحبون الطائعون لله ولا يواظب عليها إ ل ا المتقون س الصادقون قال ابن مسعود رضي الله عنه فضل ص ل ا ة الليل على ص ل ا ة النهار كفضل ص د ق ة السر على ص د ق ة ا ل ع ل ا ن ي ة ف ض ل ت ل أ ن ه ا أ ب ل غ في ا ل إ س ر ا ر و أ ق ر ب الى ا ل إ خ ل ا ص وقال العباس بن عبد المطلب كنت جارا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فما ر أ ي ت أ ح د ا من الناس أ ف ض ل من عمر ليله ص ل ا ة ونهاره صيام وفي حاجات الناس وناداهم عبادي لا تخافوا لقم أ اني اذا وقع العذاب قال محمد بن قيس بلغني أ ن العبد إ ذ ا قام من الليل ل ل ص ل ا ة تناثر عليه البر من عنان السماء إ ل ى مفرق ر أ س ه وهبطت عليه الملائكه تستمع الى قراءته ف إ ذ ا ط ر غ من صلاته وجلس للدعاء أ ح ا ط ت به ا ل م ل ا ئ ك ة تؤمن على دعائه ف إ ذ ا نام بعد ذلك نودي عليه ن ن قرير العلم مسرورا ج ن ب ن ا ل ف ت ن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسالك قلوبا نقيه والسنه طاهره ودعاء مقبولا يا ارحم الراحمين فهنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام إخوة إلى قطوف ة التي أعدها الحسين وسلام الله وبركاته لكم وليد عليكم ورحمته عليكم ق من خدائق ا ل إ ي م ا ن تقديم شفات ا ل ع ر ا ب ذ اذعر ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة أ ي ه ا الاخوه المؤمنون مع هذه التلاوة القرآنية شكرا من ل م ا على المشاهده ن الرجيم ل ل يا ايها المدمن قل الليل الا قليلا أ اهدد علي. علي ورسل القران What's that?、Yeah. فعفاك العون ا الرسول لفضيله الدكتور محمد ا ت ب ا ل ن ا ب ごまん تقدم ب ه ت you <laughs> و ا ل ا ر ض بعد ذلك دعا اما من طلى و اثر الحياه الدنيا فان الجحيم C'est bon. صراط الذين انعمت عليهم اذعه ل ل ه ا ي آيات م من ا ل ل القران ب ن ا علينا الخارج الشيخ ما ت تأثر ل محمد أحمد شبيب ما تأثر من صور والنازعات والفاتحة المزمل ة إ ذ ع ة ا ل ق ر آ الكريم من ا ل ق ا ه ر ة أ ي ه ا ا ل أ خ و ة المؤمنون السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الإسلام زاد العارفين هذا ما يحدثنا عنه فضيلة الدكتور فضيلة محمد عنه ع بسم د المنعم القيعي ب الله الرحمن الرحيم أ ح م د الله تبارك وتعالى و أ ص ل ي و أ س ل م على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ف إ ن ا ل إ س ل ا م زاد لكل طالب م ع ر ف ة فليس هو مجرد دين يتعبد به الناس حتى يقال إ ن ه دين شخصي بل الاسلام دين جماعي يهيب بالناس أ ن يتعرفوا على الحقائق حقائق ا ل أ ر ض وما وراء ا ل أ ر ض حقائق ا ل ط ب ي ع ة وما وراء ا ل ط ب ي ع ة نرى في زاد ا ل إ س ل ا م منهجا طبيعيا ومنهجا نفسيا ومنهجا أ خ ل ا ق ي ا ومنهجا فلسفيا نرى فيه الجدل المنطقي كما قال وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره وكما قال سبحانه ث م ا ن ي ة أ ز و ا ج من ا ل ض أ ن اثنين ومن المعد اثنين ا ل آ ي ا ت فهذا هو المنهج الاستقرائي ونرى فيه أ ن الله يقول واعلموا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه ونرى فيه قوله وفي أ ن ف س ك م أ ف ل ا تبصرون ونرى الحديث القائل من عرف نفسه عرف ربه وهذه ا ل م ع ر ف ة تدعونا إ ل ى أ م و ر لا بد من ا ل ت أ م ل فيها ف إ ن من عرف نفسه عرف ربه ذلك ل أ ن ه ي ج ب قدرا مشتركا في ا ل ت س م ي ة فيما بينه وبين الله فيوصف ا ل إ ن س ا ن ب ا ل ر ح م ة ويوصف الله ب ا ل ر ح م ة ولكن لكل حسب ما يليق به ف ر ح م ة ا ل إ ن س ا ن من ر ح م ة الله وهي م غ ا ي ر ة تماما ل ر ح م ة الله فالرحمتان لا تتفقان إ ل ا في ا ل ت س م ي ة و إ ذ ا كانت صفات ا ل إ ن س ا ن لا يكتسبها إ ل ا من عمله ف إ ن ا ل أ ع م ا ل ب ا ل ن س ب ة إ ل ى الله م ك ت س ب ة من أ و ص ا ف ه وانظر إ ل ي ن ا لا يوصف ا ل إ ن س ا ن ب أ ن ه آ ك ل إ ل ا إ ذ ا أ ك ل ولا يوصف ب أ ن ه صانع إ ل ا إ ذ ا صنع أ م ا الله جل ش أ ن ه ف إ ن ه يوصف أ و ل ا ثم تصدر أ ف ع ا ل ه عن أ و ص ا ف ه كما جاء في الحديث القدسي أ ن ا الرحمن خلقت ا ل ر ح م ة انظر الى وصف نفسه ب أ ن ه الرحمن وبناء على ذلك صدر الفعل عن هذه ا ل ص ف ة خلقت ا ل ر ح م ة وهكذا نرى في ت أ م ل ن ا ل أ س م ا ء الله و أ ف ع ا ل ه المعارف التي تزود منها المتكلمون كما تزود من كلام ا ل ق ر آ ن ا ل م ت ص و ف ة والمنطقيون والفقهاء فكان ا ل ق ر آ ن مصدرا للجميع بل وحتى ل ل غ ة ف إ ن ا ل ق ر آ ن هو المقياس ا ل أ س ا س ي لما يقال إ ن ه قواعد ن ح و ي ة أ و قواعد ص ر ف ي ة خرجت على القياس أ و توافقت معه إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم وهو المعبر الأساسي عن الإسلام عن لهو مصدر أ س ا س ي لكل طالب م ع ر ف ة إ ذ ا ما أ م ع ن النظر فيه و إ ذ ا ما أ د ا م التدبر فيه كما قال جل ش أ ن ه أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ م على قلوب أ ق ف ا ل ه ا و إ ذ ا فرضنا آ ي ة من ا ل آ ي ا ت ووضعناها تحت مجهر البحث أ خ ذ الكيميائي منها شيئا إ ن كانت فيها إ ش ا ر ا ت ع ل م ي ة و أ خ ذ الفيلسوف منها شيئا و أ خ ذ اللغوي منها شيئا و أ خ ذ الفقيه منها شيئا و ا ل آ ي ة و ا ح د ة ا ل آ ي ة و ا ح د ة لكنها تشع ب أ ف ك ا ر على أ ذ ه ا ن الناس كل ي أ خ ذ منها حسب استعداده وحسب ما يريد وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويتساءل بعض الناس ويرددون هذا السؤال كثيرا هل ا ل إ ن س ا ن مجبر أ و هو حر مختار وهكذا يرددون هذه ا ل ف ك ر ة قديما وحديثا يتساءلون عن ف ر ي ة ا ل إ ن س ا ن واختياره و إ ج م ا ل القول فيها أ ن ا ل إ ن س ا ن حر مختار فيما كلفه الله به وهو مضطر فيما لم يكلفه الله به فنبضات القلب ا ل إ ن س ا ن مضطر إ ل ي ه ا ومجبر عليها ولذا ف إ ن ه لا يكلف بها أ م ا ما كلفه الله به من ص ل ا ة وصيام وحج و ز ك ا ة وصدق وغير ذلك مما تضمنه أ م ر الله ف إ ن ه مقدور ل ل إ ن س ا ن لا م ح ا ل ة و ا ل إ ن س ا ن خ ر فيه ولكن ليست ا ل أ م و ر فوضى إ ن الله تبارك وتعالى جعل سننا لا تتبدل ولا تتغير فقال س ن ة الله ولن تجد ل س ن ة الله تبديلا وفي موضع آ خ ر ولن تجد ل س ن ة الله تحويلا ف م م ا س ة النار تحرق و م م ا س ة ا ل س ل ج تبرد وهكذا لكن هذا لا يقال إ ن ا ل إ ن س ا ن مجبر فيه إ ن ك قد ترى نفسك مجبرا إلى ما وقعت في سبب من ا ل أ س ب ا ب التي تؤدي إ ل ى نتائجها ف أ ن ت بين السبب و ا ل ن ت ي ج ة مجبر و أ ن ت قبل م ب ا ش ر ة السبب حر وهكذا ي خ ل ط الناس بين ا ل ح ر ي ة و ا ل إ ج ب ا ر فيقال إ ن ا ل إ ن س ا ن حر نعم إ ن ه حر قبل م ب ا ش ر ة ا ل أ س ب ا ب له أ ن يباشر السبب الموصل إ ل ى ا ل س ع ا د ة وله أ ن يباشر السبب الموصل إ ل ى الشقاوه ولكنه حينما يترك السبب وحينما يباشره وحينما يزاوله لا يكون له اختيار ولا يكون حرا ل أ ن م ب ا ش ر ة ا ل أ س ب ا ب م و ص ل ة لنتائجها حقا ولذا نرى في بعض نصوص ا ل ق ر آ ن جمعا بين الاختيار وبين الاتغاث كقوله جل ش أ ن ه ولا تطع من أ غ ف ل ن ا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أ م ر ه فرصا ف إ ذ ا نظرنا إ ل ى قوله من أ غ ف ل ن ا قلبه ف ه ي أ لنا أ ن ا ل إ ن س ا ن مدبر و إ ذ ا نظرنا إ ل ى قوله واتبع هواه تصورنا أ ن ا ل إ ن س ا ن مختار وهكذا والحق أ ن ه لا تضارب و إ ج م ا ل القول أ ن ا ل إ ن س ا ن حر مختار فيما كلفه الله به وربك ه و م ب إذا ما ا الأسباب بصرف النظر عن نتائجها ش ر بصرف ر ب عن و يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخياره ة والسلام عليكم ورحمة ا عليكم ل ل أيها أ ا ل خ والسلام ة م م ؤ ن ن عنوان و تحت ا ل إ زاد العارفين حدثنا فضيلة الدكتور محمد عبد المنعم القيعي محمد عبد فضيلة لكم ت ح ي ا ت ا ل س ي د ص ا ل ح و ا ل س ل ا م عليكم ورحمة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي م من ا ا ل ق ه ر ة وهي كعبه الانوار يا رب ة الحرم العالي ا ل أ م ي ن لقد حملت لباب محمد خير خلق الله كلهم صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله قدم الشيخ كامل يوسف البهتيني هذه ا ل ت و ش ي ح